الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنًا ما كفينا فيه أبدًا ويُظهر الذين قعن تخذو الله ولدا ما له يخرج من أفوالهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آتالهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا هَذَا الْكَهْفُ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى فِتْيَةٌ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لنا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ورضقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والعرض لن وقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن من افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتمهم وما يعبدون إلا الله فأموا إلى الكلف ينشر لكم, ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم أمركم من وتعشم فاذا طلعت تزا ورا عنك فيم ذات اليمين واذا غربت واذا غربت تخرض ذات الشمال وامس في تجوه من ذلك منات الله من يغن الله فهو تَادِب وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم إِيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُ بَيْنَ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ فراعي بالوصيد، لو اقبلت عليهم لوليت منهم فرارا، ولمرت منهم رعبا، وَكَذَلِكَ بَعْثَنَا وَيَتَسَاءلُ بَيْنَنَا قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثُمْ 129. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى صعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إني إن يظلموا عليكم يرجموكم أو عيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا فَقَالُوا غَلَبَ عَلَيْنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بهم. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَيْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ كَلْبُغٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُغٌ رَجُلًا سبعة وتآمنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراعا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول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 ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولا يسرك ولا يشرك في حكمه أحدا واجل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عن من تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع وقلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا